اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ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 فم أخرجَكَ رَبّكَ منِ بَيتِكَ بِالحقَ وَإِنَّ فرَيقًا مِنَ المُؤمننين لَكَارِرهون يجادِلونكَ فِي الحَقِّ بعدمَا تَبَينَكَ أن ماَا يُسَاقُونَ إلى المَووت كَأَ ماَا يُسَاقُونَ إلى المَووت وَهُم يَهرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَريد الله أي يحّ الحّ بكماتِ وَُريد الله أي يحق الحّ بكماتِهِ وَقطع وَقط عدابِكافِرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنهم مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يُغَشكُمعَسَأَمَنَةَ مِنْهُ وَيونَزِل وَيونَزِلُ عَلَكُم مِنَ السَّم إِمَا أَلّ يُطَهِرَكُمْ لطَههِرَكُمْ بِهِ وَيُذهِبَعَكُم رِجِزَ الشَّيطان وَلَرِّطَعَلَ قُلهُ بِكُمْ وَيثَبّتَ بِهِ الأقُدَام. إذ يوح رَبّكَ إلى المَدائِكَةِأَي معكُم فَثَبّتُ فَثَبّتُ الذيينَ آمَنُوا سَأُغْرِي فِي قُلُ بالَِّذينَ كَفَ بَ فَظِْبوا فَووقَ الأنااقَ وَغِْبُ مِنهُ كُبَنًا ذَلِكَ بِ بأنَّهُم شَقُ اللهََّا وَرَسُول وَمَي يُ شَاققِ اللهَا وَرَسُولهُ فَإِن إ اللهَّه شَديدُلَقاب ذَلِكُم فَذوقُوه وَأََّ لِكَافِرينَ ذَابَ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اذا لقيتم الذين فلا تولوهم الادبار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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبات وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا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 فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ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 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليُميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيأكمه جميعا فَيَوْقُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُنْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ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 اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك لَيَهْلِكَنَّ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَتِي وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيْنِي وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَهُ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله وَذْفُر اللهَّه كَث عََّكُم تُفِْحون وَأَطِي اللهَّه وَرَسُولهُ وَلَا تَنَزَعُوا وَلَا تَنَزَعوا فَتَفْشَلُ وَتَهَبَر حُكُم وَصبِروا وَصبِروا إِ اللهَّه مَ الصَّابِرين وَلَا تَكُ كََّذينَ خَرَدُومِ الله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 إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ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 وَكُلّ كَانُوا غَالِمِين إِ شَررَ الدَّوَ بِعِدَ اللهَِّ الذيينَ كَفَروا الذيَّذينَ كَفَروا فَهُم لا يؤمنِنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون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 شيئا في سبيل الله وف الىكم يوفى اليكم وانتم لا تغلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم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 واللَّهُ عزيزٌ حَكِيم لَل كِتابَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَ السَّكُمْ فِي مَا أَخَلْتُ معذاابُ نَاظِييمم فَكُلُ مِماا غَنِمتُمْ حَلَلَ طَيبَ وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّه يا أَهَن نَّ بقُِّمَا فِي أَْدكُم مِنَْ الأسرَاءَالَمِ اللهُ فِي قُلوبِكُم خَيرَ إ عَلَمِ اللهُ فِي قُلوبِكُمْ خَييرَ يُؤتِكُمْ خَييرًَا مِممَا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِ للَكُمْ وَلَّهُ غَفُور الرَّحيِيم. وَإ يريد خِييََتَكَ فَقَدِ خَُ اللهَّه مِنْ قَبلِ فَأَمكَنَ مِنهُم واللَّهُ عَمٌ حَكِيم إنِ الذينَ آمَنوا وَهَا جَُوا وَجَهَدُ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ وَلَا يَأْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا لَكُمْ وَلَا يَأْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وإن فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ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 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن دَعَتْ وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إن اللهه بِ كلُ شيءَ <عليم>